أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل من لدنك سلطانا نصيرا سلام من الله عليكم يا إخواني ويا أخواتي طابت أوقاتكم بكل خير أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية أينما كنتم الموضوع الذي أريد أن أسلط الضوء عليه في مستهل الحديث هو الركائز الثلاثة التي يقوم عليها التدريس الناجح أنا أعتقد بأن هناك ثلاث ركائز يقوم عليها التدريس الناجح. الركيزة الأولى هي قاعة درس مثالية. والركيزة الثانية هي مدرس بارع ومتمرس ومتضلع ومتمكن ومحنك. والركيزة الثالثة هي طلاب مجدون ومجتهدون طيب نأتي إلى الركيزة الأولى وهي قاعة درس مثالية إحدى الركائز الأساسية في التدريس الناجح هي أن تكون قاعة الدرس مثالية طبعا عندما ندخل قاعة الدرس نجد حواجز تحول بيننا وبين الطلاب هذه الحواجز تحول دون التواصل السليم بين المدرس من جهة وبين الطلاب من جهة أخرى فلإنجاح عملية التدريس لا بد من إزالة هذه الحواجز المتصلة بقاعة الدرس على سبيل المثال الأغراض المتناثرة على طاولة المدرس تشكل حاجزا بينه وبين طلابه. كل ما من شأنه أن يشتت انتباه الطلاب ويلهيهم عن الانتباه إلى المدرس، يشكل حاجزا لا بد من إزالته. لقد أعطيتكم مثالا للتو وهناك أمثلة أخرى كثيرة منها الكتابات الموجودة على السبورة عندما يدخل المدرس قاعة الدرس لا بد أن يمسح السبورة لأن الكتابات الموجودة على السبورة تشتت انتباه الطلاب وتشوش عليهم لذلك يفترض بك كمدرس أن تقوم بمسح السبورة أي شيء من شأنه أن يشتت انتباه الطلاب لا بد أن تزيله مثلا قد يكون الجو باردا أكثر من اللازم وقد يكون الجو حارا أكثر من اللازم قد يكون جو صف خانقا فحينئذ عليك أن تفتح النافذة لكي يتجدد الهواء قد تستصغرون هذه الأمور لكنني أعتقد بأنها غاية في الأهمية أحيانا الشعور بالبرد يشغل الطالب عن الإصغاء إليك فلكي تجعله يتفطن إليك بكل جوارحه لابد أن تزيل كل الحواجز الموجودة في قاعة الدرس أحيانا المنصة التي تقف عليها تشكل حاجزا بينك وبين الطلاب سلة النفايات المليئة بالنفايات قد تشكل حاجزا يجب أن تلقي نظرة على الأغراض الموجودة في قاعة الدرس لترى إذا كان هناك حاجز يحول بينك وبين الطلاب أو لا وبعد ذلك يمكنك أن تبدأ بالتدريس أن تباشر بالتدريس طيب كنا نتحدث عن الركائز الثلاثة للتدريس الناجح قلنا بأن الركيزة الأولى هي قاعة درس مثالية ودخلنا في بعض التفاصيل بهذا الخصوص هناك الكثير من التفاصيل الأخرى لا أرى داعيا لذكرها في هذه المحاضرة لذلك أكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى الركيزة الثانية ألا وهي مدرس بارع ومتمرس ومتضلع ومتمكن طيب آه. لكي تكون مدرسا ناجحا لا بد أن تستوفي بعض الشروط هذه الشروط إذا لم تستوفها فإنك لن تكون مدرسا بارعا وناجحا أحد أهم هذه الشروط يا إخواني ويا أخواتي هو حسن المظهر حسن المظهر يؤسفني أن أقول بأن بعض الأساتذة يدخل قاعة الدرس متعشفا، أشعث الشعر كث اللحية الأسنان تعلوها طبقة من الجير الأثياب رثة الحذاء معفر بالتراب أما الجوارب فحدث عنها ولا حرج تفوح منها رائحة البالوعة أجلكم الله وأعزكم إذن موضوع حسن, حسن المظهر له أهمية بالغة جدا قبل أن تدخل قاعة الدرس لا بد أن تحسن مظهرك لابد أن تهتم بأناقتك وبترتيب هندامك طيب سؤال لماذا يفترض بالأستاذ أن يرتب هندامه وأن يهتم بمظهره قبل أن يدخل قاعة الدرس؟ لماذا؟ طبعا عندما يدخل الأستاذ قاعة الدرس وهندامه غير مرتب فإن ذلك يعطي انطباعا سلبيا عن المادة التعليمية التي يدرسها بتعبير آخر يقترن مظهر الأستاذ بالمادة التي يدرسها طبعا لا نقصد بتأنق الأستاذ أن يبالغ الأستاذ في ترتيب هندامه وفي التأنق بحيث يلتهي الطلاب بمظهر الأستاذ عن المادة التي يلقيها لا إفراط ولا تفريط لابد للأستاذ أن يسلك طريقا معتدلا وأن يمسك العصا من وسطها طيب كما تعرفون نحن في القرن الحادي والعشرين ولا شك أنكم تتابعون شبكات التواصل الاجتماعي وتعرفون الدور المفصلي الذي يلعبه المظهر في لفت انتباه المشاهدين لذلك الاهتمام بالمظهر له أهمية بالغة المظهر له أهمية بالغة ولا شك ولا ريب أن حسن الخلق يفوق حسن المظهر أهمية فيا الكريم حاول قدر المستطاع أن تطهر قلبك من الحقد والحسد والحنق والطغينة والعبوس إياك والعبوس فالعبوس سم يقتل شغف الطلاب في المادة كما أنه يميت حبهم لك فابتعد قدر المستطاع عن العبوس وحاول أن تستبدل هذا العبوس بالمرح والحيوية انثر البسمات يمينا. وشمالة. فإن الابتسام يفتح الأبواب الموصدة ويجعل الطلاب يستأنسون بك ويرتاحون إليك وينفتحون عليك ويتفاعلون معك ويتجاوبون معك أثناء التدريس. فموضوع الابتسام موضوع كون الوجه باسما. موضوع مهم جداً لا تغفلوا عن هذا الموضوع أيضاً النقطة التالية التي أريد أن ألمح إليها هي التصرف على السجية تصرف على سجيتك أي تصرف على طبيعتك كن كما أنت لا تتقمص شخصية جافة فمادة اللغة العربية هي مادة جافة فإذا كنت أنت الآخر جافا فستزيد الطين بلة العربية مادة جافة تحتاج إلى شيء من التلطيف فلابد أن تلطفها لابد أن تحببها إلى الطلاب لا أن تبغضها لهم ف... المطلوب من الأستاذ أن يقدم اللغة في حلة مشوقة ومثيرة تحث الطلاب على مواكبة الأستاذ في الدرس بعض الأساتذة يعتبرون أنفسهم من مشتقات الآلهة ويحيطون أنفسهم بهالة من الوقار والمهابة وأن منهم أن ذلك سيرفع مكانتهم يتصورون أنهم إذا تمازحوا مع الطلاب فإن ذلك سيحط من قدرهم وسينتقص من مكانتهم هذا تصور خاطئ يا أعزائي إذا استطعت أن تتواضع لطلابك فحينئذ ستجد كيف يتسابق الطلاب لتعلم اللغة والاقتناص المعلومات التي تلقيها إذا كنت تريد أن يقتنص الطلاب أن يصطاد الطلاب المعلومات والمعطيات التي تلقيها فتواضع لهم انزل من برجك العاجي ولا تتغطرس ولا تتعجرف كن كما أنت تصرف معهم بأريحية أخلق حالة من الأنس بينك وبينهم طيب الملاحظة التالية تتعلق بموضوع الأجر وهو موضوع يشغل بال الكثير من المدرسين يا سيدي يا سيدتي يا أساتذتي الأفاضل لا تجعلوا الأجر الهدف الرئيس من وراء التدريس سؤال ما الذي سيحدث إذا جعلت الأجر الهدف الأساس من وراء التدريس سيأتي عطاؤك بما يتلاءم مع الأجر فإذا كان الأجر مرتفعا سيأتي عطاؤك مرتفعا أيضا وكلما كان الأجر أدنى كان أداؤك وعطاؤك أدنى وأقل لذلك أنصحك يا أخي بأن تبتغي أجرك من الله دون سواه. فالأستاذ الذي يجعل همه الوحيد كسب الربح المادي فإنه يفوت على نفسه الأجر الأخروي الذي وعده الله سبحانه وتعالى به ما أجمل ما يقوله أحد الشعراء حين يقول نعى نفسي إلى مر الليالي تصرفهن حالا بعد حالي فما لي لست مشغولا بنفسي فمالي لا أخاف الموت مالي لقد أيقنت أني غير باق ولكني أراني لا أبالي أمالي عبرة في ذكر قوم تفانوا ربما خطروا ببالي ويمضي في هذه الأبيات الحلوة إلى أن يصل إلى بيت القصيد في هذه القصيدة الجميلة وهو هب الدنيا تساق إليك عفوا حب يعني افترض افترض أن الدنيا تقاد إليك عفوا هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى الزوال سأقنع ما بقيت بقوتي يوم ولا أبغي مكاثرة بمالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يبتغون أجرهم منه دون سواه ويعملون لوجهه دون غيره إن شاء الله. طيب لنتخيل أنك لبست فьяبا لائقة وقد حان الوقت لتدخل قاعة الدرس. كيف تدخلها؟ كيف تلج قاعة الدرس؟ هل تلجها شامخا مطاولا السقف أو متأطئا رأسك أو معتدلا مستويا؟ طبعاً ستدخل ستلج قاعة الدرس مستوياً معتدلاً وأول ما تنطق به عندما تلج قاعة الدرس هو إلقاء التحية تلقي التحية على طلابك وتحيتهم فيها سلام تسلم على طلابك بصوت عال بصوت مرتفع وهذا ما يعبر عنه بصيحة السلام ما أهمية صيحة السلام؟ طبعا قبيل ولوج الأستاذ إلى قاعة الدرس يكون كل طالب منشغلا بأمر ما بعض الطلاب يكون منهمكا في جواله وبعضهم الآخر يكون منشغلا بقراءة كتاب ما أو مقالة ما وثالث يقوم بالتحدث مع زميله ورابع ينظر من حوله وهكذا فعندما تدخل قاعة الدرس وتسلم على طلابك بصوت مرتفع تشد انتباههم وتسترعي اهتمامهم وتجعلهم يلقون بحبالهم إليك فحينئذ ما عليك إلا أن توثق هذه الحبال عندك من خلال ما تنعم به من مهارات لغوية وتدريسية طيب إذن تسلم على الطلاب بعد إلقاء التحية لا بد أن ترمق جميع طلابك فردا فردا، وهذا ما يعبر عنه بالاحتكاك البصري. لا بد أن تتلاقى نظرات الطلاب مع نظرك. هذا التلاقي في الأنظار يتبادل بعض الرسائل. عندما ترمق طلابك، تشعرهم بقيمتهم تشعرهم بأن لديهم قيمة وحظوة عندك كما أن هذه النظرات التي توزعها على الطلاب عندما تجول ببصرك بين الطلاب توزع بينهم المحبة بالتساوي وتشعرهم بأهميتهم طيب بعد ذلك يحين وقته كسر الجليد لا بد ان تكسر الجليد الموجود بينك وبين طلاب كيف نكسر الجليد الموجود بيننا وبين الطلاب اولا المقصود بكسر الجليد هو ازالة الحواجز النفسية التي تحول بينك وبين الطلاب الحواجز النفسية التي تحول دون تواصل الطلاب معك كيف نكسر هذا الجليد من خلال التندر ببعض النكة والطرائف والفكاهات والمزحات التي لا تناف الأدب ولا تخل بالحشمة وأصول اللياقة وقواعد السلوك وهذا ما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب هذا ما دفعني إلى تأليف هذا الكتاب تعلم اللغة العربية من خلال النكت والطرائف طيب إذن الخطوة الأولى لكسر الجليد الموجود بينك وبين طلابك أن تتندر ببعض النكة والطرائف اللي تتقرب من خلالها إليهم والخطوة التالية هي أن تبني علاقة صداقة حميمة مع طلابك ترى كيف يبني الأستاذ علاقة صداقة حميمة مع طلابه طبعا إذا كان الفصل الدراسي متكونا من عشرين حصة يمكن للأستاذي وأن يجلس مع كل واحد من طلابه بعيد كل حصة إذا كان عدد الطلاب عشرين طالباً طبعاً نحن نعتقد بأن العدد المثالي هو ثماني طلاب، لا أكثر ولا أقل وإذا اضطر الأستاذ إلى أن يضم عددا أكبر من الطلاب إلى صفه فلا ينبغي أن يزيد عددهم عن اثني عشر طالباً لنتخيل أن عددهم عشرون إذا كان عدد الحصص عشرين حصة يمكننا أن نجلس بعيد كل حصة مع طالب جديد تكرس خمس دقائق بعيد الدرس لتجلس مع أحد الطلاب طبعا لا بد أن تخبر الطالب الذي تنوي الجلوس معه قبل انتهاء الدرس تقول له أريدك في أمر ما بعد الدرس تجلس معه خمس دقائق لا أكثر ولا أقل وهذه الدقائق الخمس كفيلة ببناء علاقة صداقة معه يكفي أن تسأله عن حاله وعن حياته وأموره ثم تتركه يفضفظ لك ويشكو إليك همومه ويبث لك أشجانه وأحزانه. هكذا تنمو علاقة الصداقة بينك وبين ذلك الطالب. قد يتساءل البعض ما أهمية التصادق مع الطلاب؟ تكمن أهمية التصادق مع الطلاب في أن الصديق يبذل قصار جهده في نيل رضا صديقه ولا يطيق أن يراه مستاء منه أو ممتعظ منه أو منزعج منه من هنا فإن الطالب الذي تحول إلى صديق حميم إلى ولي حميم لك سيلتزم بواجباته المدرسية بكل ما أوتي من قوة من أجلك أنت وليس من أجل المادة الدراسية البعض يتصور بأن التصادق مع الطلاب يفضي إلى رفع الحشمة بين الأستاذ من جهة وبين الطلاب من جهة أخرى هذا تصور خاطئ طبعا لا بد أن تكون علاقة الصداقة هذه ضمن حدود معينة لا بد أن تبقى على مسافة معينة مع طلابك، كما يجب أن لا تتجاوز الحدود في صداقتك معهم. عندئذ ستجد أن هذه الصداقة ستأتي أكلها. نعم، والآن نأتي إلى بعض الحواجز النفسية التي تحول دون تواصل الطلاب مع الأستاذ الحواجز النفسية التي تجعل بعض الطلاب يلتزمون الصمت في قاعة الدرس كيف نعالج مشكلة الصمت لدى الطلاب؟ كما تعرفون إن مهارة التحدث لا تقل أهمية عن المهارات اللغوية الأخرى وأقولها بحكم تجربتي لقد لاحظت أن معظم طلابي يستوعبون ما أقوله بنسبة أكثر من 90% لكنهم يعجزون عن التحدث بنسبة 20% بالمقارنة مع ما يعرفونه من مصطلحات وتعابير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطلاب لا يتدربون على مهارة التحدث بقدر ما يتدربون على المهارات اللغوية الأخرى هنا لابد أن أشير بين القوسين إلى ملاحظة مهمة جدا وهي أن هناك علاقة وطيدة بين مهارة التحدث من جهة ومهارة الاستماع من جهة أخرى فمن يريد أن يعزز مهارة التحدث لديه لا بد أن يركز على مهارة الاستماع أكثر من المهارات اللغوية الأخرى لأن هناك علاقة وطيدة بين هاتين المهارتين كما أن هناك علاقة وثيقة جدا بين مهارة الكتابة ومهارة القراءة فما تقرأه ينعكس مباشرة على مهارتي الكتابة وما تسمعه ينعكس مباشرة على مهارة التحدث فمن يريد أن يتقن مهارة التحدث لا بد أن يزيد من الاستماع إلى التسجيلات والملفات الصوتية وأن يكثر من مشاهدة الأفلام الوثائقية منها والسينمائية والرسوم المتحركة وإلى ما هناك من الأفلام والمسلسلات ومن يريد أن يتقن عملي مهارة الكتابة لابد أن يكثف القراءة للسبب الذي سبق وأشرت إليه طيب لنتحدث عن الأسباب التي تفضي إلى صمت الطالب لابد أن نعالج المشاكل من خلال أسبابها إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الأسباب التي تفضي إلى صمت الطالب في الصف؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن لا ينبس الطالب ببنت شفه في الدرس؟ أن لا يتفوه بكلمة واحدة في الصف؟ السبب الأول هو الشعور بالخجل والحرج هذا الشعور بالخجل يشكل حاجزا نفسيا لدى الطالب يثنيه عن التكلم في الصف لأنه يشعر بالخجل وقد سبق وبينت علاج هذه المشكلة أعطيتكم دواء لهذا الداء ما هو الدواء يا إخواني ويا أخواتي؟ هو كسر الجليد كسر الجليد كفيل بالقضاء على مشكلة الخجل إذن نمر على المشكلة الأولى مرور الكرام وصولا إلى المشكلة الثانية وهي الخوف من الوقوع في بعض الأخطاء والسقطات اللغوية أو الخوف من السخرية بشكل عام كيف نعالج مشكلة الخوف من الوقوع في بعض الأخطاء اللغوية وبعض السقطات النحوية والصرفية؟ عندي مقولة أرددها في صفوفي دائماً وهي من لا يخطئ لا يصيب ومن لا يتعثر لا ينهض من لا يخطئ لا يصيب ومن لا يتعثر لا ينحط. سؤال هل ولد العداء عداءاً؟ هذا العداء الذي يسابق الرياح هل ولد ركاضاً؟ هل ولد عداءاً؟ كلا هذا العداء كان في يوم من الأيام طفلاً صغيراً يحب. وكانت أمه تمسك بيده لتدربه على المشي فيمشي حينا ويسقط أحيانا يمضي هذا الطفل الصغير في التدرب على المشي إلى أن يتقنه وبعد ذلك يتدرب على الركض ثم يسرع في الركض إلى أن يصبح عداءا ويتدرب يمضي في تدربه على الركض إلى أن يصبح بطلا في هذه الرياضة. إذن سقوط العداء في طفولته على الأرض جزء من نجاحه في المستقبل. لذلك أنا أقول للطلاب دائما يجب أن تخطو. لا أقول لهم لا بأس بأن تخطئوا وإنما أقول لهم يجب أن تخطئوا أنا أعتقد بأن أذكى الطلاب وأكثرهم فطمة وأشطرهم هم الذين يثرثرون في الصف هم الذين يكثرون من الحديث ويخضعون حديثهم للتصحيح لأنه كلما تحدث الطالب أكثر ظهرت أخطاءه أكثر فبالتالي يمكن للأستاذ أن يصحح له أخطاءه أكثر إذا تفطن الطلاب إلى هذه النقطة فإنهم سيتنافسون على التحدث في الصف وعلى إظهار أخطائهم ستجد الطلاب يتسابقون إلى تقديم منتجاتهم اللغوية تحدثا وكتابة على أن يخضعوا هذه المنتجات اللغوية للتقييم والتصحيح فالشيء الوحيد الذي لا يمكن للطلاب أن يحظوا به خارج قاعة الدرس هو التصحيح إذا علم الطلاب بهذا الأمر فإنهم سيبذلون جهودا حفيفة في سبيل إظهار هذه الأخطاء التي إذا لم يظهروها في قاعة الدرس فإنها ستظهر أمام جمهورهم الطالب الذي يحجم من التحدث في الصف لا بد أن تجعله يتكلم بشتى الحيل لا بد أن تدبر حل ما لمشكلته وإلا فإنه سيظل يراوح مكانه من دون أن يحرز أي تقدم في درب اللغة. من هنا فإنه يفترض بالأستاذ أن يجعل الخطأ كظاهرة طبيعية. يجب أن يشعر الطالب بأن وقوعه في الأخطاء هو جزء من تطوره، جزء من تقدمه نحو الأمام من يصحح لطلابه فإنه يرفضهم بما لا يسعهم الحصول عليه خارج قاعة الدرس الطالب يستطيع أن يحصل على المفردات الجديدة من خلال مراجعة المعاجم وما أكثرها كما أن الطالب يمكنه أن يقوم بحفظ الحوارات بمفرده دون معونة أي أستاذ، لكنه يفتقر إلى من يصحح له أخطاءه، فيحب لو ينهض الأستاذ بهذا الواجب الملقى على عاتقه. والمشكلة الثالثة التي تفضي إلى صمت الطالب في الصف هي ضعف الثقة بالنفس، كثير من الطلاب يقاسون مشكلة ضعف الثقة بالنفس. لابد أنكم تتساءلون كيف نعالج هذه المشكلة. العلاج بسيط للغاية. عندما تواجه طالبا يكابد ضعف الثقة بالنفس من الأهمية بمكان أن تشجعه على التحدث. أن تحثه على التكلم فالحل الوحيد لعلاج هذه المشكلة هو التشجيع هو أن تستخدم عبارات تحفيزية مع هذا الطالب فإذا أجاب عن سؤالك حتى ولو كانت إجابته خاطئة أو سخيفة أسبغ عليه المديح والإطراءة فإن هذا المديح من شأنه أن ينعش الأمل بداخله أن يبعث الأمل فيه وأن يشد عزيمته وأن يشعره بأنه قادر على التطور على فكرة معظم هؤلاء الطلاب الذين يقاسون ضعف الثقة بالنفس يتمتعون بمؤهلات وإمكانيات وطاقات خارقة فعندما تكسر هذا الحاجز النفسي الموجود لديه تجده يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات ويتدفق عطاءاً وحيوية ونشاط في الصف ولا يستبعد أن يتفوق على زملائه في الصف، لذلك لا بد أن تلجأ إلى التشجيع والتحفيز، فعلاج ضعف الثقة بالنفس هو التشجيع والتحفيز. نعم، قلنا بأن بعض الطلاب يخافون من سخرية الآخرين منهم، يحجمون من التكلم خشية أن يستهزئ زملائهم بهم كيف نعالج هذه المشكلة؟ أنا من عادتي أنني لا أخاطب الطالب الساخر بشكل مباشر لأن درسنا لا يتمحور حول التربية الإسلامية فلا يجدر بي كمدرس أن ألقي على مسامع الطلاب محاضرة دينية أو تربوية وأحدثهم عن مساوي السخرية والاستهزاء أنا عادة أسرد لطلابي قصة قصيرة كان هناك رجل يملك سيارة معطلة مشكلة السيارة أنها عندما تزداد سرعتها تصدر من محركها أصوات غريبة أخذ صاحب السيارة سيارته إلى أكثر من ورشة تصليح ولكن دون جدوى وأنفق الكثير من الأموال على سيارته ولكن لم يستطع أي مصلح أن يصلح له سيارته إلى أن اهتدى إلى مصلح قال له أنا سأعطيك الحل سأصلح لك سيارتك مجانا دون مقابل استغرب الرجل كثيرا ترى كيف ستصلح هذا العطل الموجود في السيارة دون مقابل؟ قال نعم عندما تدوس على دواسة البنزين ما عليك إلا أن ترفع صوت الموسيقى ما عليك إلا أن ترفع صوت مسجل الصوت حينئذ لن تسمع الأصوات التي تصدر عن محرك السيارة طيب ما هي النتيجة التي أريد أن أستخلصها من هذه القصة؟ عندما تواجه طالبا؟ يسخر من زملائه بعض الطلاب ديدنهم أنهم يسخرون من زملائهم عندما تواجه طالبا ساخرا من زملائه لا تخاطبه بشكل مباشر وإنما تسرد للطلاب الآخرين القصة التي سردتها لكم فأنا أعتقد بأن هذه القصة هي بمثابة لقاح يحصن الطلاب ضد هذا الطالب السخر هذا لقاح تلقح به طلابك وتجعلهم محصنين بذلك ضد أي سخرية أو استهزاء لابد أن تعلم طلابك بأن طريق تعلم اللغة ليس طريقا. مفروشا بالورود، بل هو طريق مليء بالمطبات والأشواك. ومن يريد أن يحقق أمنيته، ومن يريد أن يصل إلى غايته المنشودة، من يريد أن يبلغ مبتغاه فلا بد أن يتجاوز كل العقبات. لا بد أن يتخطى كل العقبات التي تعترضه. عندما ينوي الإنسان، عندما يصمم الإنسان على القيام بعمل ما، ينهال الآخرون عليه بالإحباط وببعث اليأس في نفسه وبتثبيط عزيمته ليثنوه عن التقدم. فإذا كنت تؤمن بأنك تسير على الطريق الصائب فعليك أن تتصام عن التشويشات عن الكلمات المحبطة عن العبارات التي تبعث فيك اليأس عليك أن تتطارش عليك أن تتغافل عن كل هذه الكلمات المحبطة عليك أن تتجاهلها لأنك على يقين بأن الطريق الذي تسلكه سيؤدي بك إلى مبتغاك فعادة ما عندما يتطلع الإنسان إلى غاية سامية تكثر المطبات في طريقه ومن هذه المطبات السخرية والاستهزاء إذا امتلك الطلاب هذه النظرة فإنهم سيكونون محصنين ضد أي كلمة محمطة. لابد أن تعلمهم بأنهم سيتقنون اللغة العربية آجلا أم عاجلا. قد يستغرق أو قد تستغرق عملية إتقانهم لللغة وقتا أطول من غيرهم. لكنهم سيتقنون العربية لا محالة. سيجيدون العربية في نهاية المطاف كل ما عليهم فعله هو أن يتركوا اللغة تأخذ وقتها فهناك طلاب تنطلق السناتهم بسرعة وهناك طلاب آخرون يلزمهم المزيد من الوقت للوصول إلى قمة الإتقان لذلك ليس حقيقا بالطلاب أن يقارنوا أنفسهم بالآخرين كل شخص له مواهبه وقدراته ومؤهلاته ولا ينبغي أن تقارن هذه المؤهلات والقدرات بمؤهلات الآخرين المهم أن الكل سيحقق غايته إن شاء الله هذا ما يجب أن يعرفه الجميع وقد أثبتت التجربة أن المثابرة والتصميم وبذل الجهود الشخصية أهم بكثير من الذكاء والعبقرية هناك عباقرة لا يستطيعون أن يضاهوا المجدين المثابرين المجتهدين الذين يصل يصلون الليل بالنهار في سبيل تحقيق غايتهم المثابرون سيتجاوزون العباقرة غير المثابرين بأشواط سيتفوقون عليهم بأشواط دون شك وهذا ما لمسته في الصفوف التي درست فيها طيب والنقطة الأخيرة التي ينبغي أن يتفطن إليها الأستاذ في الدرس هو التنقل بين الطبقات الصوتية. يبدأ بالحديث بصوت منخفض، ثم ينتقل إلى الطبقة الوسطى وصولا إلى الطبقة العليا. هذا التنقل بين الطبق بين الطبقات الصوتية يساهم في إبقاء الطلاب في أجهزة الدرس هناك ألف شاغل وشاغل يجعل أذهان الطلاب تشرد ويجعل أفكارهم تنسرح فأنت كمدرس لا بد أن تستعين بكل أداة وبكل وسيلة من شأنها أن تساهم في إبقاء الطلاب في أجواء الدرس وفي استرعاء اهتمامهم بما تقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته